شبكة مزامير آل داود تقدم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبُ أَن يُؤْوِيَ بِمَا عِنْدَهُ الطَّيْرَ وَأَلَمَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَنَا مَالِكُ سَابِغَاتِ وَأَقْدِرُ فِي السَّرْدِ وَأَمْلُو صَالِحًا إني بما تعملون بِمَا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعبل بين يديه بإذن ربه ومن يزع منهم عن أمر لا نذقه من عذاب يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ لَذَا هُدًى شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَّ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةَ الْأَرْضِ مَادَّ لَهُمْ عَلَى فَلَمَّا قَرَتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ أَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ جنتان عن يمين وشبال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم وَبَددَّ النو بِجََّتَيهِمْ جََّتَينِ ذَوَاتَ يُك خَمطون وَأَسل وَأَسْلِ وَشَي إِم مِن سِدَر قليل ذللك جزَنهُ بما كَفَ هل يوجز إ الكف